من حقوق, الوالدين من حقوق الوالدين المراه تلد وهي متعبه مخلوق كانت تحمله. شاركها الطعام والشراب وشاركها الصحه لأنه كان يشرب من طريق السره وياكم من طريق السره وانا وانت ياخي يا لو ان الشوكه شاكتني في يدي لا أرتاح حتى أخرجا للشغل هذا أمر مجرم الجسم هذا ما يقبل زيادة لو كانت شوكه صغيرة بخلت لا ترتاح حتى تاتي بالمنقاد وتزيله. فكيف بهذا الزائد أبو أربعة كيلو خمسة كيلو بالرحم جزاهن, جزاهن الله تعالى عنا خير الجزاء حملتك تسعة اشهر بين التعلم والضجر بين التعلم والضجر ولذا امرنا الله تعالى بان ندعو لهن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الام وما يدريك ما الام حقها عظيم وامرها كبير لا انني بعدما تزوجت اقذفها وارمي بها وافضل زوجتي على امي هذه العجوز والله اهلكتنا وتعبتنا جل على ياخذها بس بسلام ونرتاح منها لما? لان بيني وبين زوجتي خلاف ونسيت نسيت انه عند الولاده هي تنظر نظره واذا بها تنظر اول ما يتمثل امام عينها كلمه اسمها الموت يعني بعد قليل اموت وافارق الدنيا لكن يا رب هذا الذي في بطني احفظه واكلاه لا يموت يا رب عالية. هذا لسان حاله هذا لسان حاله وقد ذكرت لكم واذكر هذه الليله انني شاهدت بعيني حليب وقع في المدينة. ان كانت عند الجيران واذا بنار التهمت الحجره الغرفه يوم الخسر يوم خسر ابو ويولع بالحطب الزبية ما كانت لهذا الحال. عمد الله على ما نحن عليه الآن. والله فحم وحطر. وشعر. وبعر. إبن. والله يقضيه يقضي في البيوت شعلت النار والام فوق. تركت الولد. فلما سمعت السياح وهي لا تدري ان في حجرتها وغرفتها فرعت. واتت وإذا بالحريق والنار تلتل من الحجرة في الداخل ونحن موقفنا نظر إيه ما يأتي من ينقذ الدفاع المدني ما كان على هذا الرب الدفاع المدني الشعب والسؤال بتنك وسلطون وقرب جاءتهم حتى يكفيوا حتى النار قلت ما يأتي النار الدفاع جاءت هي وراءت النار الموقدة والدخان الكثير اختحمت ودخل والكمست ولدها ووجدت الولد فحملت الولد المشكلة عند الخروج الآن النار قد وصلت الى البوابة كيف تخرج هذه الام الرؤوم الحنون ما كان منها الا رفع الولد بيديها ومكان تريد ان ينقذ الولد واما هي فتموت وقد ماتت رحمه الله والمحروق شهيد بعدما تهد وبعدما اكبر وبعدما تزوج افضل الزوجه على امي ولا اصبر على ما هي عليه